Amen. I السماوات والأرض وما بينه بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إن مؤمنون ان ما لهم مذكرا وقلب ج وكاشف العذاب قليلا إنكم رائدون يوم نبطس <الهدى> فَأَوْقَنَتِ الْقُبَرَ إِنَّمَا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ كِدْعُونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ كريم. أن أبدو رسول أمين وأل إني عذت بربي وربكم أن uh -huh. وَأُرْكِلُ الْبَحْرَ رَهُ Hast ما غاق Mitä في ولا قاضي دارهم على, على الله وَأَسْأَلِنَّهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِي هَلَاءٍ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إن لهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما إِنَّ يَوْمَ التَّقْسِيمِ قَدْ جُمَعَتْ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طوام الأثير كالمهل يغلي في البطون كالمهل في الحمي ثم حبه فوق رأسه من عذاب الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم Sitte Sitte cool. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق. قابلين كمالي وزر بحور في النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها ما ووقعهم عذاب الجحيم فظلم ربك ذلك هو الفوز العظيم إِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلِدَانٍ كَلَّا لَهُمْ مَأْفَذًا كَرُونَ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ